أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون طعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا 112. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 113. بنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلالها وذللت كطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاج هذا عينا فيها تسما سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وحلوا اساور من فضه بَثُّ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آتما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا